والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون لك فَلَيْسَ فليس عليهن نجناح أي يضعن ثيابهن أي يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأي يستعففن خير الله والله سميع عليم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 فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم فسلموا على أنفسكم تحية من عيد الله تحية من عيد الله مباركة طيبة كذلك يبجل الله لكم الآيات لعلكم تعقلون